وقلنا يا آدم إسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت ما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين